لما أكمل موسى عليه السلام الأجل الذي كان واتفق عليه بينه وبين الرجل الصالح وكان هذا الأجل من أجل استئجار موسى لرأي الغنم لمدة ثمان أو عشر سنوات ومقابل نكاح ابنته وقلنا أن في هذا فيه جواز أن يكون مهر المرأة منفعه مهر المرأة منفعة فلما أكمل موسى عليه السلام الأجل المتفق عليه سار بأهله من مدين المدينة التي فيها رجل الصالح إلى مصر أي التي فيها فرعون وهو يسير من مدين يعني مكان في الأردن وهو سير إلى مصر هي على الطوف فهو آنس من جانب الطور نارا آنس أي أبصر من جانب الطور نارا قال لأهله أمكثوا أي اثبتوا إني انست نارا أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أي أجد ما خبر هذه النار او نبأها او اتيكم بجذوه جذوه من النار اي شعله الجذر هي الشعله من النار لعلكم تسطلون اي لعلكم توقدون بها نارا لعلكم تستدفئون من البرد طبعا لا شك هو المعاني إذا استبدل معنى بمعنى الأصل في أن يكون هناك سبب منه علة فإن علمت العلة زدت ايمانا بها وإن لم تعلم فاعلم أن ما أوضعه الله عز من حكمته بلفظ معين هو خير الألفاظ فالأنس تمام هذا يدل على ان الوقود أو الشيء المضاء يعطي انسا للانسان يعني الزاكن اللي مكون مثلا في حجره مظلمة ثم اضاءه بينبعث في نفسه نوع من الأنسة وإزالة الوحش تمام فمعنى آنسة ليس معناه الإبصار وفق ولكن إبصار شيء جعل ازاله شيء ما في الصدر مستوحشا واستبدله مكانه أنسة أي نعم سواء كان الظلمة أو الريح أو البرد كل هذه الأشياء يعطي وحشة لدى الإنسان فآنسته نارا وده نوع من, من البشر النوع يأنس بالشيء والله عز الله يعني ما, ما يجعل الأنس في شيء إلا ويكون فيه نوع من الطمأنينة والأمن للإنسان ولذلك لما خدنا في النور سما الاستئذان إيه؟ استئناس لماذا يأنس بمن يأتي تمام فتزول الوحشه بينه فلما يسلم يزل الوحشه بينه والنفرة فكل ما يأتي في صدرك من نفرة والوحش سواء كان في الصحراء او في المكان الذي انت فيه يعتبر ايناس تمام ودي برضو فيها يعني من, من مادة الإنسان برضو الأنس برضو هو يأنس بعضه لبعض إني أنست نارا لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن أي لما جاء موسى النار طبعا في سوره النمل قال فلما جاءها نودي انبوريكا من في النار وهنا يقول فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيو يبقى هنا أعطى حيز للمكان فعرف المكان الذي كان فيه هذا النداء وتلك الرساله والمره في النمل بين وصف الرساله ووصف المرسل فلما جاءها نوديا ام بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين <تصفيق> لو نظرتك تجد ان هو مش في المكان ام بورك من في النار ومن حولها تمام. وطبعا لا شك ان هذه الاماكن مقدسه وهي أفضل من غيره سواء كانت وقتيه او كانت ايه لانسان يستحضر الحدث والنزول اليه وذلك قال فلما اتاها نودي من شاطئ وادي الايمن اي من جانب الايمن بالنسبه لموقع موسى في البقعه المباركه من الشجره يبقى الله تعالى سماها مبارك يبقى بقع إيه؟ مبارك أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين أي رب المخلوقات كلها وأن ألقي عصاك في الايه وألقي عصاك تمام وأن ألقي عصاك أي يطرح عصاك فطرحه فلما رآها تهتز كانها جان امراته تتحرك وتضطرب كانها حيه في سرعتها ولا مدبرا ولم يعقب اي ولا هاربا خوفا منها ولم يعقب اي ولم يرجع من هربه يا موسى اقبل ولا تخف اي ناداه الله عز وجل فقال يا موسى اقبل ولا تخف منها فانك من الامنين في النمله الايه يا موسى قال يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسل طبعا كل دي بتدي معاني يعني المساله مش بس تكرار المساله المفروض الانسان يتامل ويتدبر في الايه في القصه الواحده والفاظها سواء كانت الفاظ زائده او الاكمال في مكان والايه والاسهاف في مكان اخر لازم الانسان يتدبر في التدبر ويعلم ان هذا القران من الله الحكيم علي لا شك ما فيش قصة ذكرت في مكان واخرى بتمامها لازم تخرج منها بزيادة تخرج بإيمانيات وبمواقف معينة وكل طبعا سورة كما ذكرنا لها مقصد تمام؟ يعني هنا في, الـ في, الـ في سورة القصص مقصدها ان فقه الواقع بتشوف انت الواقع اللي حواليك ماذا يمثل من القص الموجود فين في سطر القصص هل أنت في حال موسى أثناء تربيته وفي حال الضعف حينما كان في يذبح ابناءهم أبناءهم ويستحي نساءهم يعني بتقدر تقيم شعارك يعني أم أنت حينما ذهب إلى مدين في هذا الوقت حينما كان وقت تربية ووقت عبادة او لما اتى واعطيه من السلطان والايات ما كان ثم رجع الى فرعون تمام وقد حدث عنده نوع من التربيه كان قبل كده في وقت الاستضعاف انكر على موسى ما حدث استغاثه فقضى عليه تمام شوف الفرق بالتربية اللي حدثت في مدين كم سنه وذهب الى فرعون لما قالوا لو بني سعيد أوزينا من قبل أن تأتينا بعد ما إيه؟ ما جئتنا أعمالي قتل فين قال إيه قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المده. في فرق كبير لا شك أن التربية بتعطي الإنسان فقه واقع إزاي أتعامل مع الواقع الأدامه هل أقدر أغير أم لا كم التغيير الموجود هل التغيير الحادث سيكون للأصلح فأغير أم لا يغير شيء تحصل حصف بل ويكون فيه فساد فأصبر واستعين بالله عز وجل يبقى المسألة مش مسألة كلمة مسألة الله يربينا بآياته وبقصص آه الأنبياء حتى نعمل الآية في مكان آه الصحيح وأد قال اسلك يدك في جيك في النمل قال أدخل اسلك أي أدخل ايضا ولكن السلوك شيء من من المعاني التي تؤدي العبور في طريق مسلوك يعني سهولة تمام اسلك يدك وهو يدك اليمنى في طوق قميص تخرج بيطاء من غير سوء أي من غير مرض لهو البرص فادخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج واضم اليك جناحك جناحك من الرهب اي اضم اليك يدك من الرهب اي ليهتى خوفك فضمها موسى فذهب عنه خوفه فذلك برهانا احنا قلنا المره اللي فاتت فذلك ايه احنا قلنا ذلك اسم اشاره ان اسماء الاشاره لهذا وهذه وهذان ان الهاء للتنبيه وذا اسم اشاره فتشل التنبيه لان الكلام مرسل ومع ايه مع حاضر فقال ذانك جاي من هذان للمثنى لانه بيكلمنا ايه عن ايتين العصا والايه وادخل الايه اليد واليد قال فذانك اي هذه او هاتان الايتان برهانان من الرب يا ده حجة أعطاك الله إياها إلى فرعون. قال برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. ملئه اللي هو الملأ اللي هو الأشرف من قومه. إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب معصي. قال رب إني قتلت منهم نفسا. فأخاف أن يقتلون. طبعا قتل القبطي المصري الذي استغاثه صاحبه من بني إسرائيل عليه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فواكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين واستغفر ربه سبحانه وتعالى فقال هذه الفعلة ما زالت في أذهان بني إسرائيل في أزهان فرعون فأخاف أن يقتلوني بتلك الفعلة وأخي هارون هو أفصح مني لسان يبقى هو ذكر أمرين الأمر الأولاني الفعلة القتل والأمر الثاني أن أنه أراد مؤازرة أخيه هارون لأنه أفصح من موسى لسان ويذكر طبعا في بعض الروايات ان موسى عليه السلام حدثه هو صغير طفل صغير انه سوف يكون زوال ملكه على يده فدعا بالسياف لكي يقتله فجاءت امراته وقالت انه طفل صغير لا يعلم ما يقول فاراد ان يختبره فيما قال فجاء بطبق في جمره وتمره وأطو إياه فأخذ الجور فجعله على لسانه فحدثت له لدغة وهذا قول ترد وحل العقدة من لساني يفقه قولي وإن كان هذا أو ذاك أو غيره فإن موسى نعلم بالقرآن أنه كان في لسانه عقدة كما دعا رباز جل وحل العقدة من لساني يفقه قولي وذلك قوله وأخهرون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد أن يصدقني وده من باب إن المشاركة في الدعوة أفضل من أن يكون واحدا لما تروح حتى في مش بس مش في الدعوة فقط في أي شيء لما تقوم بأمر من الأمور لما يكون واحد مناصر لك أو مساعد لك أو راح بس معك لهم مشاركة فقط يقوي قلبك ويقوي حجتك لما يكونوا اتنين وراح لواحد سواء إذا كنت تتكلم في امر أو أمر مشروع معين أو ان أنت راح تكلم تدعو الله الزل لما يكون معك واحد آخر ده يقوي همتك وده له أهمية في حاجة الداعي إلى من يؤازره والنقطه الثانية أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاء ما ليش امام إمام وخطيب ونصف كلماته ونص خطأ يا ليت ان احنا نقول اننا نقول مثلا في الكلمات اللي تحتاج لتعمق في اللغه او زي لا تجد الكلمات اللي هي المعلومه من الدين بالضروره يبدا بكلمه فيرفعها فينصبها تمام اللي كانت اسما او الفاعل ينصبه والمفعول يرفعه العمليه هكذا طب نجد غرائب طبعا لا يصح من ممن تصدر أو كان إماما أو دعيا الله عز وجل أن يكون بمثل تلك الهيئة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معا يريد أن يصدقوا أني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآيتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون أجاب الله دعوة موسى قال سنقويك بأخيك بأن يكون معك رسولا مش بس إن هو نبعث معك ولكن نرسل له أيضا فدي تقوية فوق تقوية ونجعل لكما سلطانا أي الغلبة على عدوكم فلا يصلون إليكما بآيتنا أي لا يصلون إليكما بسوء تكرهونه بآيتنا ذهبا اذهب باياتنا انتما ومن اتبعكما من المؤمنين فلا شك من اوتي الايات والحجه وعلم ما فيها لا شك انه غالب واحنا بنقول ده هذا الكلام نقوله لان الحجه مع النص لما يجي واحد يتكلمك في مساله فاتاك بايه اي الايه اي نص في المساله غلبت حجته ام لا غلبت تمام بآياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون وهذا يدل على غلبة الحق وبقاؤه وهذه سنة إلهية فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين لما جاءهم موسى بآياتنا بينات أي واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى أي كذب مختلق اختلقه موسى وما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين أي الأقدمين فلو كان حقا لسمعنا مثله فيما مضى من الأمم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالم قال موسى مخاطبا فرعون ربي يعلم اعلم من جاء بالهدى اي يعلم المحق الذي جاء بالهدى اي الرشاد من عنده سبحانه ويعلم من تكون له عاقبه الدار اي العاقبه المحموده في الاخره انه لا يفلح الظالمون اي لا يفوز الظالمون بمطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحة لعل أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين قال فرعون مخاطبا الملأ الأشراف يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غير من إله غير ودبى قمة التبجح ما علمت لكم يا يا مثلا ايه كان فعلا لا ده كان فعلا وكان قولا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين اللي هو الاجر فابن لي بناءا عاليا صرحا بناءا عاليا لعل أي اي رجاء ان انظر الى اله موسى يعني فرعون ما لوش ايه يعمل جب عميق اذاب اليه الموسي لكن الايه صرح يعني هو عارف ان فوق سبحان الله اما الصوفيه مش عارفين لا اكتر الناس مش عارفين سبحان الله العظيم يعني الشيطان عارف وفرعون عارف وابو جهل عارف تمام وبعض الناس لا يعلم صفه العلو لله عز وجل والاستواء على عرشه عجيب ابن لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه من الكاذبين أي كاذبا فيما يدعيه أنه مرسل من ربه إلي وإلى قومه واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق تكبر فرعون عن الحق هو وجنوده واستعلوا في أرض مصر بغير موجب من الحق وأنكروا البعث وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ظنوا أنهم لا يرجعون إلينا يوم القيامة للحساب والعقاب فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اخذناه فرعون وجنوده اي اخذنا جناد فنبذناهم اي طرحناهم في اليم اي البحر غرقا حتى هلكوا جميعا فتامل ايها الرسول كيف كان مال الظالمين ونهايتهم فقد كان مالهم ونهايتهم الهلاك وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يمصرون. جعلنا هؤلاء أئمة. ما في أئمة؟ في أئمة للكفر، في أئمة للظلم، في أئمة للفسق جعلناهم أئمة قدوة. بس قدوة المين للطراء أمثاله. يعني تجد في كل عصر كده من يتخذ قدوة. الصالحين يتخذوا قدوة الأنبياء والمرسلين. والفسق والفاجرين اتخذوا قدوه الفراعنه والطواغيت وهكذا وكل في فلك يسبحون وكل إناء كل اناء ينضح ما فيه وجعلناهم قدوه للظغاه والضلال يدعون الى النار بما يبثونه من كفر وضلال حتى الطرق لما بثوا طرقهم في معامله عباد الله عز وجل ايضا اخذوها منهم ويوم القيامة لا ينصرون أي لا ينصرون من قاذه من العذاب بل يضاعف عليهم العذاب لما سنه من سنن سيئة ودعوا إليه من ضلالة يكتب عليهم وزر عملهم بها ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقواحين أتبعناهم في هذه الدنيا يعني أتبعناهم زيادة أتبعناهم زيادة على عقوبتهم في الدنيا إيه لعنة خزي وطرد ويوم القيامة هم من المقبوحين من المبعدين عن رحمة الله المبغضين منهم ومن عباده الصالحين يعني في حتى تذكر فرعون كده تمام إلا كان عنده من الظالمين ومن الاسوء السيئة فش حد بتبجح في الفراعنه يعني احنا يعني نهيب بالناس في كل زمان ومكان ألا يتخذ أئمة الطلال قدوة مفيش حد يتفاخر ان هو من ابناء الفراعنه لا تفاخر ولا في ألعاب ولا غير ولا أندية ولا غير وما ينفعش نقول ده مصر الفراعنه ابناء الفراعنه ده فريق الفراعنه يعني هو بيفتخر بيه بكفار هالك عن هالك يعني يفتخر بمن اتبعوا الله لعنه في الدنيا لحد دلوقتي بيقول عن وما انت الشباب منهم ولله بالله ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون بعد ذلك اعطى الله موسى التوراة بعد اهلك فرعون اعطاه التوراة من بعد ما أرسلنا الى الامم السابقه رسلا فكذبوهم فاهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم فيما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه وفيها ارشادهم الى الخير ورحمه لما فيه من خير الدنيا والاخره لعلهم يتذكرون اي يتذكرون نعم الله يتذكرون نعم الله فيشكرونه ويؤمنون به وما كنت دا كل من على النبي صلى وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر اي ما كنت ايها الرسول بجانب الغربي اي حاضر جانب الجبل الغربي بالنسبه لموسى حين قضينا اليه الامر اي حين انهينا الى موسى الامر بارساله الى فرعون وملئه وما كنت من الشاهدين اي ما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فنقصه على الناس, فتقصه على الناس فما تخبرهم به هو من وحي الله اليك ولكن انشانا قرونا اي امما وخلائق من بعد قرون فتطاول عليهم العمر ان أمم امم خلائق من بعد موسى فطال عليهم الامد وامتدت بهم الاعمال حتى نسوا عهود الله وما كنت ثاويا في اهل مدينه ما كنت ثاوي من المثوى هو المقيم ما كنت ثاويا اي مقيما في اهل مدينه تتلو عليهم اياتنا اي اتلو عليهم تقرا عليهم اياتنا ولكن كنا مرسلين اي ارسلناك من عندنا واوحينا اليك خبر موسى واقامته في مدين فاخبرت الناس بما اوحينا اليك وما كنت دا كل من قلنا ما كنتش تعرف الحاجات دي قبل كده احنا قلنا لك وانت اخبرت الناس وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي إذ نادينا موسى فأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك ولكن رحمة من ربك أي ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك أي الله جلاله أرصلك رحمة لكي تنذر قوم ما جاءهم رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتذكرون أي يتعظون فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون أي لولا أن, أن تنالهم عقوبه الهيه بسبب ما هم عليه من الكفر ومن المعاصي فيقول محتجين ودي آية في العذر بالجهل ان العقاب لا يكون الا بعد ارسال الرسل فيقول اي محتجين بهذا القول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك يبقى ميثاق الرسل هو العبره في الحساب لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك أي ونعمل بها ونكون من المؤمنين اي العاملين بأمر ربهم لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب لكن اخرناه عنهم حتى نعذر اليهم ببعث رسول إليهم فلما جاءهم الحق من عندنا أي لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند ربه قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى شوف يعني عمل الحق سبحانه وتعالى يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قص قصص موسى ومعناهم القوم وهم يقولون لك لو يؤتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل اي هم طلبوا من ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم يعطى ويؤتى من الايات ما اوتي موسى مثل اليد والعصا والتوراه جمله واحده قل ايها الرسول ردا عليهم ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل وقالوا في التوراة والقرآن وقالوا سحران تظاهر أي سحران يعضد أحدهما الآخر وقالوا إنا بكل كافر، أي بالتوراة والإنجيل معا ولا يذب الله قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما اتبعوه إن كنتم صادقين أي قل أيها الرسول لهؤلاء جئوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلا من التوراه والإنجيل والقرآن فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن التوراة والقرآن سحوان فإن لم يستجيب لك أي لما دعوتم إلي من إتيان بكتاب أهدى من التوراه والقرآن فعلم أي أيقن فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل وإنما عن اتباع الهواء ومن أظلم من, من اتبع هواه بغير هدى من الله أي لا أحد أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفقهم للهداية والرشاد وفي هذه بعض, اللي بعض الفوائد نفي علم الغيب عن رسول الله إلا ما أطلعه الله عليه قال وما كنت وما كنت وما كنت نفي علم الغيب عن رسول الله إلا ما أطلعه الله عليه الثانية اندراس العلم بتطاول الزمن اندراس محو يعني اندراس بالسين اندراس العلم بتطاول الزمن جيم نيم ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر كلما جي ورجيل فنسوا ايه هذه القصص الثالثة قطع العذر عن اهل الباطل قطع العذر عن أهل الباطل الرابعة كفر اليهود بالتوراة والإنجيل بالتوراة والقرآن بالتوراة والقرآن ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى لا بسبب اتباع الدليل ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى لا بسبب اتباع الدليل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين يتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يصل عليهم قالوا أمن به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون قال الله ولقد وصلنا لهم القول أي وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول إيه هو القول؟ لو قصص الأمم السابقة وما أحللنا عليه من العذاب لما كذبوا الرسل رجاء أن يتعظوا رجاء أن يؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم لعلهم يتذكرون الذين آتينهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون الذين ثبطوا الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن نعوت النبي صلى الله عليه وسلم الذين أتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون أي يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به أي إذا قرئ عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا الذي لا مريت فيه منزل من الله عز وجل إنا كنا من قبل مسلمين أي مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبل أولئك الذي يؤمن بالرسول القبل والرسول الذي عصره يؤتون أجورهم مرتين. وفي حديث ذلك لن يكون لن يكون وفي حديث لن الذين لن يكون مرتين يكون لن يكون لن بنبيه لن يكون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام يكون لن بما ذكر يعطيهم الله يكون لن مرتين لن صبرهم على يكون بكتابهم يكون برسولهم وكتابهم وإيمانين بالرسول محمد والقرآن بما صبروا أي بما صبروا على الإيمان ويدرؤون بالحسن السيئه أي يدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون في وجه الخير وإذا سمعوا اللغ إذا سمع المؤمنون من أهل الكتاب كل كلام على إيه على أهل الكتاب كله وإذا سمعوا اللغو أي الباطل من القول أعرض عنه أي لم يلتفتوا إليه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم قالوا مخاطبين أصحاب اللغو لنا أعمالنا أي جزاء أعمالنا ولكم أعمالكم أي جزاء أعمالكم تمام سلام عليكم أي سلمتم منا من الشتم والأذى لا نبتغي مصاحبتكم أي أصحاب الجهل لا نبتغي الجاهلين أي أصحاب الجهل لما فيها أي لما في مصاحبة هؤلاء من الضرر والأذى في الدين والدنيا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك يا رسول الله لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب فالآية نزلت بسبب موت ابي طالب على الكفر إنك لا تهدي من احببت أي بتوفيقه للإيمان مثل ابي طالب ولكن الله وحده الذي يوفق من أي شأن الهدايه وهو أعلم بالمهتدين أي بمن سبق في علمه أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم وقالوا أي المشركين وقالوا إن التبع الهدى معه متخطف من أرضنا يعني بيعتزروا على عدم اتباع الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الإسلام الذي تأمرنا باتباعه هيجعلنا نتخطف من أرضنا يعني الإعداء يتصلت علينا وإيه؟ ويحدث فيه انتزاع واحتلال الاراضي بسرعة وده اللي بيحصل ولكن إيه هكذا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي بلد في إسلام يبدأ ليه اللي يحتله وحث الله جزئين خلا دولة فوق دولة تحت أو شرق وغرب غرب أو يقسم إيه البلد بحجة إيه حجة أقلية المسيحية أو الاطهاط أو مش عارف إيه إن نتبع الهدى معك نتختطف من أرضنا أو نمكن أي هؤلاء المشركين حرما آمين النجبة إلي ثمرات كل شيء الرزق من لدنا دونه أي نمكن لهؤلاء حرم امن اي يحرم فيه سفك الدماء ويحرم فيه الظلم يعم فيه الامن يامنون فيه من اغاره عدوهم عليهم ويجبى اليه ثمرات كل شيء اي تجلب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا سقناه اليهم ولكن ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكرونه وكم أهلكنا من قريتهم بطرت معيشتها ما مع أكثر القرى التي كفرت بأنعم الله بإسرافها في الذنوب والمعاصي؟ فأرسل الله عليها عذاب فأهلكهم به فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا تلك مساكن مندثرة يمر الناس عليها لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلا من بعض العابرين وكنا نحن الوارثين أي الذين نرث السنوات والأرض ومن فيهما وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتل عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون لم يكن ربك أيها الرسول مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها بفي عذر ببعث رسول في أم تلك القرى كما بعثك أنت في أم القرى وما كنا نهلك أهل القرى وهم مستقيمين على الحق إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعظم وطبعا ده في من رحمة الله جل أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونهم من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة أجابهم الله بقوله وما أوتيتم من شيء أي ما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا ثم يفنى وما عند الله خير أي ما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا ومتاعها أفلت عقلون أي فتؤثروا ما هو باق على ما هو فان أفمن وعدناه وعدا حسنا أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم كمن أعطيناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أعطيناهما يتمتع به في الدنيا من مال وزينة ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم يوم القيامة يكون من المحضرين والعيد بالله في نار جهنم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون يوم يناديهم ربهم قائلا أين شركائي الذي كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي قال الذين حق عليهم القب أي الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة إلى الكف قالوا ماذا قالوا ربنا هؤلاء الذين أغوين هؤلاء الذين أطللناهم كما ضللنا هؤلاء الذين أغويناهم أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك نتبرأ إليك منه ما كانوا يعبدوننا إنما كانوا يعبدون الشياطين تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل لو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون لو انهم كانوا يهتدون قيل نادوا شركائي لينقذوكم مما انتم فيه من الخزي نادوا شركاءكم فليستجيبوا لندائكم وشاهدوا العذاب المعد لهم لو انهم كانوا من المهتدين الحق لما وقع في هذا العذاب وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ يُنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ مَاذَا أَجَبْتُمُ رُسُلِيَ الَّذِينَ أَرْسَلْتُمْ إِلَيْكُمْ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ فَاعْمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ عَمِيَتْ أَيْ خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ فلم فلم يذكروا شيئا فهم لا يتسألون أي لا يسألوا بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما ايقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فعسى أن يكون من المفلحين فمن تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى ان يكون من الفائزين بما يطلبونه أن نجينا مما يرهبونه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله عما يشركون أي ربك أيها الرسول يخلق ما يشاء أن يخلقه ويصطفي ما يشاء لطاعته ونبوته ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله تنزه الله سبحانه وتعالى فنزه الله سبحانه وتقدس عما يعبدونه معه من الشركاء وربك يعلم ما تكن صدورهم أي يعلم ما تخفي الصدور وما يعلنون فلا يخف عليه شيء سبحانه فيجازيهم عليه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخر وله وله الحكم وإليه ترجعون هو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو أي المعبود بحق لا معبود بحق غيره وحده له الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة وله القضاء وله الحكم أي القضاء النافذ الذي لا مرد له وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء ونقف عند تعالى قول تعالى قل ارايتم من جعل الله عليكم الليل سرمض إلى يوم القيامة قل قولي هذا واستغفر الله لهم جزاكم الله خير الاستجابة الأصد فيها عدم الرد وعدم النصر وعدم السماء لأن كل ذلك محجوب عنهم في الآخر لأن قال رزالله ولله الملك جميع ولله الشفاعة جميع فليس لهم أي, أي شيء كان يظنناه في الدنيا من الملك والظهير والوزراء وغير الزلف كل ذلك انتفى عنهم فلا يستطعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر عابديه سواء كانت أصنام أو كانوا معبودات أخرى آه. في قوله تعالى في, في ديت ولا في الأخرى ها؟ فأرسله معي فجعلوا رسولا آه فارسله جاء من رسول برساله والله تعالى اعلم نعم ولكن كما قال هارون ما زال افصح لسان